يا يا زهراء, يا... يا زهراء Hier... حسنان تبعث لك التهاني باول شهرن كل ازهار المعاني والدنيا تحلى تحلى بنوار الزهراء هاي النباصر هبت تفاح الجنه سيه منا تتكون كاوثر كاوثر من ازكى الاشجار بهجا وعز وثرور ومن الجنه عطور سرات خديجه <تصفيق> شو انا وانا اظن في بنت ام تحكي الزهره ويا امها وتمسح الهم وتنسيها همها وقلبها كلم كلم خديجه الكبرى تقضي ايام ما سرت سعاده بس تتمنى لا تحضر هالولاده والتاسع يحمل يحمل اسرار البشره وتغني الطيور تحمل له زهور سرات خديجه خديجه <تصفيق> هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ومن الجنه نزلت لها القوا بساره ومريام اجمل اجمل محفل بالاكوان هالت شرق على الباريه يا محلاها هذا الطله الباهيه مولودتنا نجمة, نجمه يحرسها الرحمن تصبح الحور في البيت المعمور سرات خديجه والله لا تظلم سرات خديجه يحمل اجمل بشاره هذه الانثى نجمه بيت الطهاره مولدها رحمه كبرى للاكوان مكبه اليوم ترسم احلى المناظر والله ما يرتنبع من هالمشاعر محلاها ساعه ساعه من احلى الازمان ويسبح النور للوالد كل سرور سرات خديجه نفس عطر الجنه معمع الزهراء يتحير فيه المعمع والعذراء مريم مريم تخدمها وحواء تحضر يمها في لحظات الولاده عقد الزهراء تنشر نور السعاده الزهراء بضعه بضعه من طه المختار يسطع منها العالم مسرور سرات خديجه سرات, خديجة سرات خديجة كانت تسرح شو